وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الأموات إِنَّ اللَّهَ يسمع مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِينَ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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها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 وأَنفَقُ مِمَّ رَزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعْلَانِيَةٍ سِرَّ وَعْلَانِيَتَيْ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَا تَبُورُ لِيُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصداق هو الحق مصداق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 جَنَّاتٌ تَعْدُنِي يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ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 الذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 فذوق فمال الضال من من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلاء ففي الأرض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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقو من الأرض أروني ماذا خلقو من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا